سألوا أهل الذكر إنكم كنتم لا تعلمون. بس يا ربي أن جماعة الخلاف أهل بدعة وقشاع روما تريد كارلا إجماع زنايان ذكاء. اجماع بلا برزه كانوا توجو الاجماع هي فقه فقهه لقال ابواب عقيده لا فقهي ده كذا فدوتريد اجماع اجماعهم إجماع علماء ذكر دكر يا ترى برام لامس العقيده كباس ذكر يعني اتفق العلماء اجمع العلماء ما بس علماء اهل سنته اهل بدع ناقر يا ترى بونمونا اجمع العلماء على ان من قال بخلق القران فقد كفر علماء إجماعاً لا سر وهكار كسب القرآن مخلوق كافر ذبيه، إم اعتزيل أخوياً ذن القرآن مخلوق. كواتوان قالوا إجماعاً، إن الله قالوا إجماعاًين، ولا يعتد بخلافهم، جويناد نادر شيء بخلاف أوان حساب وخلاف أوان ناب. اخوان ألا في الفتنة ساقطوا، إخوان كوتون تناو في راي رأي أوان حساب وذكره اتفاق علماء أهل السنة حساب وذكر الطاو. سياري ششم هذه الحالات انسان ناوي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن خوش نحن جوان نحن نحن نحن و نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أوئك الرحمة وهداية ببخلق خايبرد جربوا من وصفي في يوم بركة إذا عليه صلاة وسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين في يوم رحمه بو نك في يوم رخاء رعد وبرق بيت بو إبراهيم أنبناه والله اعلم وأن دائما لي حاليهم باشني انسان أو ناول أخوي بنات ما أما تحريم من نعلم حرامه شو بالجنبين إذا صار تحريم ا بشيء والله الحمد لله وصلى الله وصلى الله وسلم أهل الذكر, إن أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون